بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقدة والمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحابته أجمعين بعض وعلى المألف رحمه الله تعالى باب العينة وما يشبهها العينة بكسر العين المهمره عينت امرثا كسريه وحال ايرها وبيع السلعه بثمن مؤجل ثم شراءه بانقص منه حالا باليده تعريف كده وحال ايرها وبيع السلعه بثمن مؤجل ثم شراءه بانقص منه حالا هي ايرها مرقه وقف انه ارا ابو arabsana marqaa waxa weeyaan qofka oo amaahiyo isla qofkii hadana uu ugu kaso iibsado lacagtii hore lacag ka yanaa uu ka soo iibsado waxa dadadii hadda wax samaysay qofka badharkii kowii mid wuxuu ku kooniyay marqaa waxad iga iibisa inta soo alaab ah aragtii aad ka bawaa marka subax الله soo hadhay marka allahu subhanahu wa ta'ala yaane aradsi qafki u qaatay waxa ka siisay boqol Yalla axti hore ee mark hore aad ta ka siisay tan dambaa kayir soo ma aha mid kale way ku kala duugay iyo loti hore muajjalay ahaydo diba loo dhigay tan dambala waa xaalad oo marka subax weeyaan yaacne maaha muddi ama ma aha marka waa xaraam ma hay xaraam ku iyo bayxu waa bay xeeladu ah marka waxa weeyaan qofku bameeyso wuxuu arso go hadda marka subax weeyaan qofkan waxaan ka iibiyee waa alaabti lafteedii uu noqday isla markaana waxa weeyaan lacagtiina 18 kun marka subax weeyaan ayuu la soo noqday alaabti si xoorii siiba uu la soo noqday intii marka marfaruntaas ima banana marka markahu ah haram marka saadigtay marka subax weeyaan taariifkedu waa sidaan la iibiyo markaad ibistan lacagtii qofkii waxa wayad kula haato kadibna aad u tarto dadka ibisa lafteeda ka soo ibiso lacagtaad markaa waxaad ka siisa lacag ka nax soo sato wa taarif waxa waxa ay maday ku taan difiyeen waaye waxa nabiyeena ka soo saaran sallallahu alayhi wasallam xadiiska إذا, إذا الناس تبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم حديث في أمام يحيون سعيد القطلان فأصيح يلي وحلوه رسال الله عليه وسلم ضده مرقى بيع العين وحكوك لئي يفسدان وإلا الله ضد بذي دا في سبيل الله نائكات إلهي بحكسه الدجينة سبحانه وتعالى عذر مركز حويا عن ككر نقنين إلهي الدينة وضع أصوى نقنين حديثك وهو صيحي يليم القطاع رحمه الله تعالى وصيحي يليم حكى الو نبي قنك أسونا صلى الله عليه وسلم إلي إذا تباعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرة وتركتم الجهادة صلى الله عليه وسلم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم ذلك يا داود وصاصة الى مرقا وما يشبهها يوشي شبهها وحشبهها وحن قرنا يا بيع ما ليس في عندك وحن أكثر أحاولنا الإيباسات من ذلك أي وحاسا شبهها إيا بيع الطعام قبل القبض انت على الولي قادر غاشن كيناد إيباسو وكا قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومحويله من ابتاع ضعاما قفت غاشين يبسده فلا يبيعه يونئي منه حتى يستوفيه إلا أمرقى سحوه يانقاذنا أيه حديث يا بخاري مسلم باص وصاري وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الدينير عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من ابتاع الطعام انقفر غاشر ليبسذا فلا يبيعه يونيبن حتى يقبضه الله ورطه قاذن أيوه إلا ألغفه قاذنش وحدثني عن ذلك عن نافيان الله بن عمر أنه قال وحركنا وحامنا في زمان رسول الله وقت رسولك صلى الله عليه وسلم نفتاق ورعام رغاشنك كويك ليبسنا فيبعث علينا وحده فيبعث النوص ودربي علينا الدشايدة من قفي يأمره أنا أمره بانتقاره رغاشنك أنك قارنا من المكان مكانك الذي مكانك سيبتعناه أنه كويك يبسنا فيه الحديثة مكان مكانك له أو سواه مكان كهرق صهري قبل أن نبيعه انتع نائي من كهر حديث كان مسلم بصوصاري وحدثني عن مالك النافع أن حكيم بن حزام ابتاعه صيب سلطعامر غاشن عمر مركا وامري به إساج عمر وخطابا أمري أن حكيم بن حزام ابتاعه صيب سلطعامر حكيم بن حزام بن أخويلد بن, بن, بن أسد بن عبد العزة القراشي الأسدي خليجة دوهاي maalish waxba ma ku noo islaamay isagoo cunugiisii u yahay meelaha waxayda ahna farta ولواتن يستدد من القنصة بقلئ اللواتن يستدد حيث قلئ اللواتن يستدد ما هي بقلئ اللواتن مرقى صحاوه يام برن الله ستين في الجاهلية وستين في الإسلام تستغيئيو محمل حسان بن الثابت شاعر رسولك صلى الله عليه وسلم مرقى أن حكيم بن حزام ابتاعه وصيب سيدة طعام غاشيم أمر أمر مرقى به مرقى الطعام كاس امر بخطابه امر الى الناس ذلك ها عفواكس قاب... امره امر المركب به دعام عمر الخطاب رضي الله عنه للناس ذلك امره فضاع حكيم ايبي قبل ان يستوفي انتن اوف سن كانوا المشيقه قادن فبلغ ذلك من قال صحيح سوغد عمر الخطاب فرده عليه عمر, علي عمر, عمر بن الخطاب وقال وحور الا تابخ ايبن دعامه قاشن ابتعت واسويبت حتى تستوفي ولا ماشي اك سويبت ارسو قادن ايسو مرخه معناهد waxaa weeyaan amara bihi عمر بن الخطاب امرين معنه يعني مرخه بن الخطاب باتت وهو امرين ان ين القاشن كمرخه ايمن الى اي مرخه الى marqi qafan kadib ay iibiya iyadoo amar qasi uu dhacay oo Umar oo khadaabo amar khaabii aya amar qaxkeenna uu sidan sameeyay kadibna dh hakim baa loo sheegay oo yiri dh hakim si daayasiisa uu sameeyay sheekadii adna hidayda qaybtay ayo marqaas balka wara marqa marqa dhee marqasi sawna uu رويش قال وحدثني عن مالك انه بلغ ومال وحسو غارئ انه بلغ وحسو غارئ حديثه سبب متصل في صحيح مسلم بك سنيحي انه بلغه وحسو من طريق الضحاك من عثمان بن بخير من اشدي عن سليمان بن يسار عن بهروتا بلغه وحسو غارئ لما انا سكون يا خرج للناس ده وصبح حريم وجمع السكويه وانا الوده قت المكتوبه بتدين بليهان سكاك ak baa lagu jamciya marqa marqa sikaaka waxay u yaqaane qofka waliul amr ee matalada naamunaya ee meesha haysta ay adato xuquq riya kharashin illa xuquq riya marqa marka dad si warqado waxa u soo مرقس حويا الغاشن سين يا خرج للناس ضدك اوسو بخدي في زمان مروان والحكم وقت لمروان والحكم الاموي مروان والحكم الاموي قام من ضعام الجاري ميصاد جار الى الغاشن كيدي كمينا جار مرقس حويا عمل بده حيفته كو تاله مرقس مرقس من ضعام الجاري ميصاد جار الى الغاشن كيدي الناس ضدك ويل كل تلك سكوكا وخوايان ورقدها راشم بينهم دحدودي قبل ان يستوفوها انت نقاضا من با مول بمش لوسي فدخل زيد بن ثابت أي مرقايا سوغلاي ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال رجل من من اصحاب رسول الله رسول الاصحاب زك من صلى الله عليه وسلم على مروان الحكم ومرقد التغي والمروان الى حن سر رواه مسلم قواعدي عمرو خاف من خديج فقال قال وحيدا لبدا سحاب زيد بن ثابت يا سحاب يا كلمه اطحن البيع الربا ما بيع الربا الحلالين هسان يا مروان ومروان فقال وحوري اعوذ بالله لمن كليه وما ذاك قاسم وحي هي فقال وحيدان هذه الصكوك ورقدهم يرقشكن تلاها الناس ودت كل يسدم fuma baa'uha aybiyen qabl aan yastawfuha yagoon qaadanin kohor faw kowarhan ama waxa way dad si kala u dhigno wa faqala waxay ilaheen xilibadaan ku sheegana wa hadii suqooq urqalahan fadayucahan naas dadku ay kala iibsadeen fuma baa'uha aybiyen qabl aan yastawfuha iyagoon الحرص haras wa jamu harisim qaf arinta ilaliya way yabtaacuna haye kale iibsada ay marka yabtaacuna ay marka saxawayan kale iyo kale iibsanaya yanzuunaha yabta yatbaunaha samaha saxfa baa af marwan badal al harasa ilaliyo diray yatbaunaha ay rxaana isaga daba socdan yanzuunaha ay الى كسو شدان ويردونها الى اهلها اهل كذا ناوي عليان فباع الثمر ووحود ال ال حرص ضل الى اليو ديري حارس wa jam' wayan koox ilaaliya oo dhawr ayo dadan markaa xaariskali ma aha wa jam' ينزعونها كوحاس وكاسيبية من أيدي الناس كقعمهوغا ويردونها دبقوا عني إلى أهل يا إهل كيدي دبقوا عني wuxuu dadani u maareeyay kanow balaqo waxa soo galaynaa radjadun nibaarada أن doonay aan yabta aanu radjadun wuxuu ee an radjadun nibaarada wuxuu doonay aan yabta aad dhaamur qaashin mino ebiyo mid qadul ninkalna uu ka la tagay fajaalo wuxuu guda galay yoodii hin توليو يكه حروركا ويطول له كليه من ايها تحبه تيباد ديشه انبتا انبتا علكه ان كان كا يبيو ميدكه با فقال المفتاقكي مصريها وحبسني يبا و خويري اتابي عني ميغا ايبن ما ليس عندك و حنا كدا عبد الله بن عمر باو تجين فذكر ذلك انقص شيء له يسغى وقال وحويري عبد الله بن عمر للمبتاع في مشترقه لا تبتاع ايبن منه نكن حقي ساك سو ما ليس لا تبتاع كايسنن منه نكن بايعا ما ليس عند حنا تيساحين وقال البايع بايعنا وحويري لا تبيع عليه ايبن ما ليس عنده حنا <تصفيق> فل... <تصفيق> تداحين فين تنوون صوينا دخين قلب كميده وحو سوي نكني وحو كيو القاشن ان ايبي وايهي بروخيه sosool gaashin ma hayo ayuu xurqabaa suuq qaraashinka yaala intu ninka leh shiyo lacag ka qaado dadkaana si khaaso u leh shiyo qaraashinkina uu soo qaado waa kanu ila lacagtiina isaga ayuu halka waga soo dhaxana wuxuu ga soo baxaa qabaa uu soo hadho adoonna salaad ayuu ku yimid wuxuu ku waayehe intoo dhan baa fiqade qofii suuqii baa tagtay kedin hadaluma haysta qashin qashin ga suuqii weeyo xadiibineysana ka keyulinaysa waxa la qanantaa ay ku jira weeyaa kedin suuqii baa tagtay tobankii kishoo soo qaaday 950 baa soo siisay adiga ku riyal baa وخن اكسي صاحينون هيثم مرخ اي مرخص حويا ايبي مر اي ابنيه مرخا حرام اه حديث كذا تلمذيه غير كانوا سو سايرين بل السنن الأربعة اي سو صار المرخى اسقه يعني وقفوا انه لا يمين كلمه وحنا تي صاحين من حديث عمرو الصهيب عن ابيه عن جده وكذلك ورد عن حكيم بن حساب مرفوعا بصلاه الله سنه مرخص وحويا واجماع ويان مر بنانه مرخص جمعنا وحصوا نقلنا يا اننا من قدامه الحنبلي مغرقه لذلك اللي حصل سبحانه الله سبحانه الله بقولي 96 قال رحيم الله تعالى وحدثني عن مالك انه بلغ وحصوا غره ننب اراد ان الغره أن ibtaaq taa amar gaashin nu soo yibsado murqad jinnkalku kasooyisado ilaa ajal uu dalagaaro fadaa haba bihi u fadaa wul tagay bihi isaga arqad jinnki anadii ninka soo yiri dooreey ay bii caa taa amar gaashin ka ino kayibiyo ila suuqii suuqo kaxay fajaala wuxuu gudagalay yirihiinu tusinayo asbara tuulimooyii suuqa wiiqoolu kulayay min فقال المبطاع كي وحي بمشترق وحي بسلي وحي بسلي وحي بطبيعني ميقئي ما ليس عندك وحنكت ضاحين وضاحين باء فأطى يا وحي الله بن عمر فذكر ذلك فذكر وأشيق ذلك رنك الله بيسه فقال عبد الله بن عمر وحي بسلي للمبطاع كي مرق مبطاعه مشترق وحي لا تبتعه كي بسلي ومنهم كانوا باعي على حقه ما شيء ليس عنده وقته وقال للباعي باعي إن وحكي لي لا تبعني يوها إبنه ما ليس عندك ونقضى إنه أي منه لا تبع أنه ما ليس عندك ونقضى إنه إنك مات قمت بأسفاينه وإنك تقرروا كالدلالة أياسي لا أصبع يعني إنه يحكي لي باعي إنه مات قمت بأسفاين بكايبنه waxuu kuleeyaa marka saxwaayaan bootsada marka bootana u ciirtaa intaas ay raaban qol dibar qabada kuleeyaa qoladii wuxuu soo sheegaya qoladii wuu soo raadinaya soo raadinaya bootadii qodigu soo helaya qoladii wuu marka leh sheelaya wuxuu nayaa marka saxwaaya dunka deynisaasina يا ka marka saxwaaya midtana boqol kun ninka wuxuu ku oranayaa wax uga soo midba xarama in qof uu marka booto soo wadabtidhaa inuu kaxeeyo la raadiyo booto waxalkii kun oo markaa waxaan lagu sii yaadin daama inta isku waafaqan labada qolay wax kale eebseysa isna ma daamo kale iibinayo waxa uu gartaan ama isku waafaqan marka uu qaato taasaa xaraara laakiin ilmu markaa caafimaad oo yiraahaa marka ama samarka ibinku ana ninka la soo heshiinayo ana ka soo dhamaynaya daymaha hoyaan boosadaana kasoo dhameeyay isuga haye uu tagayaa markaa xildhiba boosada 420 kun iyadana wuxuu ka noqonayaa boqol kun kasoo dhameeyay ku dhahayaa boqolki انه سمعوا مغلا جميل بن عبد الرحمن المقدم يقول يسوق كل لسعيد بن مصيب انو رجل نبانه يا ابتاع وان يسلامي الارزاقي ارزاق وان مرق اسوي كسييب سدام التي ارزاق وصوت الناس دتك لاسينيو بلزاد يا شدار لا اله الا الله وماشي برده حبتي دا نشي ما شاء الله ولا انتو ضونه فموليد وحن دونيا ابي عطاء عامر قشنك انيبيو المضمون لا سو ضمانه قاده عليا دشهيد الطعام الرغاشنك المظمون للضمانة قال عليه دشيدة إلى أجل مدلع القيارة فقال لهم سعيد باكو يدي أتريد مدونيسا أن توفيه من أدوه وفسه من تلك الأرزاق الأرزاق واليدها التي تصيب تعتصيب سي فقال نعم فالنهاو عن ذلك الرغاس وديدي سنم عنه إذ وحاوية بلان يضن التحليل منك كلمة حلية هذه معنى من كأورتي سعر لله أنه سمعه جميل ابن عبد الرحمن المؤذن المدني واي يوم مالك واسطيه بدون واسطه وكورن بي واسطه تي حمل سعيد الانصاري وبغير واسطه انتو كوريان كاسا هذا مثل الجلموطا سدو كو شايغي با ام حاجه الكتاب في سنو يقانو التعجيل في منفعه الرجال اربعه واي صفحات الواتي الصدق مركا nin karu ismu marqoo xuleeyahay arzaaqdan iyo markaas waxa wayan dadkan xoolaha la siiyay ee marka qofka aweerkii uu siiyay waa suqooqdi aad aan soo maraynin si kaakan marka ukaddina waxan sabayn buu markaas waan iibin buu jira marka damaanan ku sabayn buu jira oo markaas waxa wayar qashinka anoo haano qancantiiba yaano qashinka dadbay ayaalasi kadibna isagoon qancanti ku hayn ayuu qof luca ka soo qaadaya wuxuu leeyahay mad qashinkaas aan ka iibin qoladan uu tagayaa uu ka soo iibinayaa istaqna inta lacagtu wax kala haryaa markaasoo wuxuu ka macaashayaa markaa markuma bananaa ويخ اريد مرخاصا انسو سميع جميل بن عبد الرحمن المدني المقدم يقول سوق كل سعيد بن وصيب ان ان رجل بانها افصح وان يميل ما شاء رزق حقي الله التي تصطعط ان استقلسيه بال او طعوان صيب سدام ميل ارزاق رزقيده التي ارزاق نفسه تؤدم ناسه دك بالجار طاسا صيب ما شاء الله ان تدونه ثم اريد وحندونيا مرخاصو ييبسد أن ابيعه الى نيبيو الطعام الغاشم كان المنضمون الى ضمانه قاده عليا دشيدا يعني داتش ريشن كان ما هي اي وانا ضمانه قاده هو وان كان يو كلمه لكن قعته كومي جيرو الى اجل المدلغ فقال الله سعيد بان يري ات تريد ما دونيسان من ادور فيسون من تلك الارزاق ارزاق بايده حقيده الله تيتا صيب تعتا أرزاق لها سويسة لأنه يجب أن يكون في سوء سيسارة فقالوا بحير نعمها فنحاو عن ذلك أن يسودين سببتنا وحاوه يا فيل قالوا له له سحرة لأن أرزاق ذي لسيو كيف سلي. لكن ما يبناني بيعط دعامي قبل القبض وقبل الاستفاء لأنه يجب أن يبناني وأنه يبناني وما يقول له قالوا له أنه يبناني وأنه يبناني ayuu mar kha rawaayinu cid kale ka sii loo soo heeyo kadibno mar khaas waxaa weeyaan uu qoladii ka soo qaado marka ila soo qaado oo kolfi qacantaad uu soo gala meeshii aad ka soo qaado marka ma iibin karti mar khaas faqadu xun umha faana haa waan daligaan gaas u diidiilay qalaamari uu xun rahimu allah subhanahu wa ta'ala amr amr khal mujtama walu kulan siyaaale wa amr qashin soyibsadam murqan murqab qur'an awsha qawane mucna awsha cilqama heeda aw sultana ama murqas xawayaa sultaan sultiga waxa laydahaaysna horame noosoo madnay waa nooc heeda kamida weeyaan aw durqatsan ama rabbixi aw duxnana ama murqas xawayaa duxnni duxniga naysoona waxa laydahaa waa aw say ansay on yaal xububil qutniya qutniya dhe filida marka saxawaya meel xububil qutniya filida marka saxawaya qadniga filiyo qadniga toddoba la isku jira al xububil qutniya hadii la yiraa toddoba shay baa loo yaqaan toddobaashii waa waxa wayl himsiga البصيلة وك تبدو داسا waxa la isku yiraa al-hubub al-qadniya zaka ma laga qaadaya mise laga ma qaadayaa waa mise la khilaafiya way ximsigo kala wa nooc qowdinka kamidii weeyaan fuulka kala dawaa taranka iyo waxa la midaan adas kuna waa misir ka weeyaan julbaan kuna ismaasoo kala wa nooc isma marka u xool markaas oo mid xububil qadniyadii filiga markaas xawayaan kayd filiga qadniga kamid aan awshayn shay oo min maayo xubub qadniyada noo aaqidniga marka shabaha kamid wax yalaha shabaha kamid aan oo maatiye ci bidaa tijo fiiz zakatu zakadu الزيت السياسي دوو كالي والصم السو بوو كالي والعسل ملو كو كالي والخلي خلك او كالي هو عوال قرونيا وايي صمان والجبن مرقس حويا والجبن ومرقس حويا سو بو قيبه كميدا ويان خاصه برعط وكو السكيده واش برقي يا سبرق سبرق غن مرقس حويا اسمه خيري دكان تارخودنا وحينا واشغارغ واسل شغارغ يداهن الله اعلم اي والله واني انها اي واما اشبه ذلك كا وخي شبها اوميل ادمي وحيرها كرصات تاكيده غبياد ووحوخ لو قيست فان المقطعه لا يبيع ما يمنكره شيئا شيئا من ذلك كا حتى يقبضه الاوقات ويستوفيه او صنيو بابا ما شير بابا يغضروا لك راهي سنة ومن بيع ضعامه ضعام لإيبياء إلى أجل مدلغة قاره وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناب وعضله من ذكوانه أنه صمع ومغلى سعيد مصيب ومغلى وصليمان بن يسار ينهيان إيقو النهي أن يبيع الرجل لنكو إنو إيبياء حنق تنقوذن بذهب ذهبن وكيبيو إلى أجل مدلغة قاره fulmayaashar يشتري bi dhahab ii dhahab ka uu ku iibiyo samaran samada uu ku iibiyo qabla aan yaqbi dhahab dhahabkiisoo منك yaacna masaladan waxa weyn ذهب diidayaan ninkii wuxuu iibiyay qabadin buu iibiyay dhahab buu ku iibiyay qofkii qabadin kaasanka iibiyay uu yiri waa yahay lacagtayga sugal ayuu yiri lacagtan waa dhahab mar qaw waxa weyn isla waxad ka iibisay markaas waxa wayan dhahab waxan khaybisay qawanin ba ka iibisay qawanin ki markaad ka iibisay ayaa waxad ku tiray markaas waxa wayan dhahab baan qaasisay dhahabkiina markaas waxa wayan qofkii kumoonasiina iga suugbu ku yiri waad ka suugtay dhahabkiina laakiin dhahabka asuugtay ayaa aad matimid ila yakeeni doonana insha Allah wa saala iga suq wa tan markaa ma banana markaa taas waa xaraam wa ay xun li markaa in yabiica an nasciid samic saciid musayb maglawo sulaiman bil yasad li yaneeyaan iyo qadiinya ay yabiica rajul linku inuu i biyo ثم yashtaray markaa uu iibiyo bidhahab iibahab ka uu ku iibiyo samaran timada uu ku soo iibsado qabla aan yaqbaada dhahabka dhahabkiisaga wali soo qaadan ayuu hadalad timada ku soo iibsadeyba oo qofkadu la soo heshiyey dhahabka markaas waxa weeyaan timada han timada igusi markaa dhahabka lay ولذلك اصون واخا سوقن عند السنه الاربعه من حديث الله بن عمر عبد الله بن عمر باو خرو كنت ابيع الابل بالنقيع فابيع بالدنانير فاخذوا مكانها الورقه ها وحنا ها جيل بان يبن جليب وييري وحنا كوين جليب مثلا ذهب ذهب كانوا حنكسو بدلن جليب ويين مرقاس واخا ويا اللهم الصعانه في بايانكم بدلن وحدثني عن مالك عن كثير ابن فرقد كثير ابن فرقد وكثير ابن فرقد المذن والإلهة المصري وثقة من رواة البخاري وابيد داوض وغيره مويا أنه سألوا ويدي مركز تهذيب التهذيب كيبن حجر وخشعب رحمه الله تعالى مجلوك السياسة وحضر الله وفيد السجين وحضر مركزنا بابا بكر بن, بن محمد بن عمر بن حزم بكال إلهة مركز أي عرغت جائحة سألوح ويدي أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم ويدي أن أرغى جلن ويبيع إبنية يبيع الطعام الغاشن إبنية من أرغى جلن كالنك إبنية بالذهب ذهبنك إبنية إلى أجل المدلق القارو ثم يشتري بالذهب ذهب كوكو إبنية تمر انتمر طبلع يقبض الذهب ذهب كي سوى قادن فكلي ذلك أرنكاسو النهيي وأغنعي ونهى عنهونا النهيي marqaas xawaayaan bii dha ee maamka marqaas marqoo qofka iibiyo dhabna uu kaga iibiyo muddo laga gaaro marqaas laakiin isalana guhwaya si kala culumadu way yiraahaan waxay yiraahaan masalan ninkan hadda wuxuu ku yiraahdaa sana waxa waya alaab abaan hore ka soo qaadandaynta ahaa ayaa u tagto waxaad ku tiray dhar igu siibaad ku tiray midan bahaar daru leeyahay bad ayu ku siibaad ku tirimaa tana waxa jira waa xaraam sababkuna waxa wayaan baydaahin noloshey oo kala dugan markii la isku iibinayo waxa sharciyaan at riyo noqonaysa sabaydaheen saadagtidu xawayaan waa labada shay isku jinsiga isku jinsiga aan halka isku beddelayo waxa noqonaysa sabayna raqibey noqonaysa hadaba adiga aan marfaas xawayo iyo hooyo isii waxa kofkii dhahab baad markaas xawaya alaab baad ka iibisay dhahab baanad kulahayd dhahabkee adan ka soo qaadan baad isaga u tagto waxaad ku tiriy dhahabkii aan kugu lahaa si aad baa ugu beddelba maxay ka dhigantaa adiga ku keen lahaa amaahisay iyo timir baan isku laagomayshi ma taalo mar hadii timid iyo qawadina wixii uu yahay deeyada dambiyada hooyo isibey ahayd laakiin ina noqoto deeyn reer noqonaysa amarka waxa dadna aan Malik قال عليكم وحور وانما انها وديته سعيد مونسيب و سليمان بن يسار و ابو بكر و عمرو و محمد و عمرو الحازمي الشهاب وحيد دي دي. عن وهي ديين الله يبي ارجل منكم ان انه يبينن حين بثن بالذهب انو انو ثم يشتري الغجل منكم سويسده بالذهب ذهبك تاورن سينو كو سويسده قبل أن يقبض الذهب ذهبك سنتم نقادن كور من بيعه الذي اشترى منه Haa, min biai'ihimar ghasofaw yyan. Bai'i'i sinna, min bai'ihimar gaya? Min biai'i. Haa, biai'i hir yyyan? Bay'i'i. He? Bay'i'i'i hir yyyan. A-a, Min bai'i, min bia'i'iw yyyan ghas. Min bai'i'i. من بيعه مرخص هو أن بيع المشترق الذي كان يشترى منك سوى يبسده بيعه ومشترقه ويّا ومفتاعك لأنت قفك المشترق الذي كان يشترى منك سوى يبسده الحمد التقابلنك فأما أن يشتري بالذهب الذهب يلو يبسده التي ذهب كان يصبع بها الحمد التقابلنك وكوي به إلى أجل المدن لك ثم تمر من غير بائعه بائعي سن وكيبيون الذي كسب باع من الهند ثقلين كايبيي او كايبيي اما كانفسديه قبل أن يقبض انتو نقاذ ان الذهب الذهبك ويحيي لوكو رجي الذي يشترى منه التمر تمر تسويبسدي على غريبه كغريبه دينت وحوق كله يحيي لوكو رجي الذي كصاب باعك سويبسدي منه حقيص الحمد التقبلين بالذهب الذهب كانت سويبسدي الذي يتدعب الله في صناتي بايعة عليه مشترق دشي صناتي في ثمد التمر تمر هذا فلا باس بذلك أنت واحدة صغنا حيث نصدح مسألين كسوا سعرنا بلا مهطة لماذا سألين متعليلين لماذا سألين متعليلين مسألة ذو روحين قريصة يعني كواتي أن نمكن أن نحوز سمية مثلا قبادين بإبئة قبادين كي مركي وإبئة ننبو كإبئة نمكن أن العاكت من السين و الذهب كي مناسين ذهب كي مركة دون السين إستغيل لفتي سيء و أتغي وحوير مركة صحاوية و الذهب كي أنكولها ceyru ugu bedel buu yiri arinta noocaasi waa xaram sababta ah xarimka keenayaana waa wayan waxaad moodaa qadarin iyo ceyru oo la isku bedelay neesha wax lacagba ayay gelin baad moodaa mar hadii qadarin iyo ceyru oo wax la oo kuiraho warhebelow yin ka hebel hebel baayay isiri qababil inta aswad gram oo dahabana waan ku lehey walowow timir baan iska baahanahay inta asoo dha waxa wayan timida isii marka dad min kaan bay inta kulaahay aad ugu taas ku xadheen dayintay isa ka qaado waan salaayaduna iyaduna ay banaanta mas'aladu cadhat dhahabkii hadbaat si ka qaadteen inki aad kulaahay dhahabkiina kadib markaa ka qaadta awlo tagtay oo su salaabadan ka biximo su salaabadan ka biximo waxa daday qofkii hadda waxad ka yidhiisay marka ay suxaanayaan 1000 oo qaladaadna dhahab baanad ku heshiisiin ama lacag ethiopianan ka soo qaadna 1000 baanad ku heshiisiin 1000 kuna waa igu lahaam buu ku yiri oo tiraalanniyo toonki kun markaas waxa weeyaan alkool aha waa atana waxaanu dharka baxaarka ku yaalbi aniga islaanta dhar lagu beddel ida ciyaalka arigaas waa xaramo bananaa way waxa ka dhigantaa in dhar iyo la isku bedelay markaas waxa weeyaan qabani la isku bedelay walaal haddeen kala wuu tagay oo kooyida kadibna uu ku yidha 10 ka kun heebel baan ku leeyahay oo qabdin iga qaatsay ee heebel u doono waa sax dhe waabuu hawale yidna mas'alad ka waydanaa saxa sawanku ku قال رحمه الله تعالى قال مالك وحوره وإنما أنها سعيد وإنما أنها وديد مرقى سعيد موسيب وصليمان بن يسار وابكر بن محمد بن عمر بن حزمي وابن شهاب أن لا, لا يبيع غجل منك أنه نئي من حندر تنقب بالذهب الذهب لكيب ثم يشتير غجل منك ويبسده بالذهب الذهب كيب ثم يشتري رجل منهم سويبسد بالذهب ذهب كي تورد تيبلو قبل أن يقبض الذهب سيستجيب كنقنيا وكذا قبل أن يقبض الذهب الذهب كي سون كا قادن من بيعه مشتريسي من بيعه مشتريسي مرقه الذي كاسو اشترى منه كسويبسد الحين ذا ثقالنكا فأما إن يشتري إنه يبسر بالذهب يبسر التي ذهب كسبباعة بها الحندة قبلك وكيبيه إلى أجل المدلقة غيره ومدلقة أوقف صونيه توراً تمير هذا لكن من غير بائعه استقر بائع كيبي غير كيبيه الذي كسبباعة من الحندة قبلك كيبيه قبل كيبسره قبل أن يقبل ذهب ذهبك أنت من قادر ويحيي لو كوسووروجيو الذي كي اشترى منه التمره تمره كي يبسديه كووروجيو على غري الذي كاصو يشترى او كسو يبسديه منه مرخا سحا وياه حقيسه التمره على غري ميه كويسا عمر قرطون كولاي داينت اكو له كووروجيو الذي كاصا باع منه الحندة تقودينت مرخا سحا وياه كي يبسديه بالذهب بالذهب كانوا كاي با او كاي ايبييه التي الذهب كاصو له يسلو عليه دشي زمنكا في الثمر التمر التمرت مليه إذا فلا بأس بذلك أرنقى واحد بكم قال ما لك حول بقى سألتوا عن ذلك أرنقى غير واحدين عن نوع كفر ربنا من أهل العلماء لحلمك فلم يروا به بأس وحد بأطاهم من أعرك وهي باب السلفة في الطعام باب السلفة في الطعام باو السلفة وهرمدسيو باو يا في دعامي السلفة بمعنى السلم يعني وبمعنى السلف والسلف واصلف تسليفا اسلافا امثلها تسليف وحويا اسلاف لو كان كره واي مره وهرمدسيو قشينك وهرمدسنسه هرمدسغا سنه ونهقنيا معناه واسلم ايه ان وقفهم مال بحيه في أن يعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلم ويسمى سلماً لتسليم الرئيس المال وسلفاً لتقديم الرئيس المال وحال إلها قف هذا التقليس وحال إلها يقف كامر قد تقتوم وراء الله وحا نرغبا توقع كامر قد توقع سلم مرقم ما شعر خان مسلم اي مسلمه اليه مسلم في مسلم فيه اي راس مال اي وياه مسلم واذغن لا كتب بخنيا عبد الجبار وياه ترانك كون بخنيا يا سؤالك دونك بخنيا اي دونك انت مسلم الیه و مختار خر مرقاسات راتای کان لهدای مسلم فیه غنا و قبل الاف ثلفتید الیراها قرأ سومل كنا و 17 كنا دخینیسا و یان صيغدنا و و هذا الکد هدسی شمتار خن ویلدا اوکا تاس امر خ لیداها سلام بلیداها مرخ لعقتی موصوف في الذمه الها بيع موصوف في الدمة وبيع الصدح ن القية إن بيع عين المشاهدة وإما بيع موصوف في فيذمة وإما بيع ما لم يره ولا هو موصوف في الدمة إن waxا و لا الأرك يها أيوح أن ت الم ل بحي إن أن ت المان لح و الأرق الن مشي مرك على أركية دواس مخ محي أن أرك يظمية ت الم wa salaamka laftiisay weeyaan oo alaabta u soo baxay salaadahay inta iyo inta iyo inta iyo inta waka haddii midsan waxa jira inaga dadba midsan wajale iska tagaan dumar kubrook intaas oo alaab is qof dadba lacag inay ka qaadaan la qayaaba maxa waxa sameeyay inta sulcaga soo qaadaya inta soo alaaba nil faarada aad tegti mid salaah tii waxa ay qabaayna dhudday is samayso waa ku ka saatin marqa waxaad u diibsi marqa lacag marqaas waxa ay 20 kuna bismiillaha subhaanallaacagti 20 qaaheen waa salaam weeyaan alaabtiina oo u tilmaanta uu ku soo gelin laha غفر الله رحمه الله تعالى لا سوى اذا الشروط باجلتوا اليه مرقا الشروط باجلتوا اليهاين فوا اذا ملكه شروطي صار مثل الذين يحويان بيرا كاو كونهم عجنم صدح وحين أن كون المسلم فيه كون المسلم فيه عام الوجود في محله يعني إن لهذا يوأينا سورة قلتها وكونه مقدودا على تسليمه وإن لا أعوذي إلا قديمة نمرقا وإن لا أعوذي يوحيه نقديمة وحليه الكرواني السيدة قالبك وإنه وحن معلوميه والكروانيه وإنه وحن مطاس حويا يعني, يعني مدم معلومه مرخوائلاد جديي مرخاسو مدم معلومه لاشيهو وا ينقدر فيس لاشيهو بيس اي انتو ياه واين لاشيهو وكا سيفاد دا شروط امرخله معناها اي اي ايام قاصح نكونيا وقار خو شروط انت على كبدي لا تومبي با غارسياان با او حكمه خلوغه عناد قيبات بي واينو كمري ياهي تعيينو الت تعيينو مكانيد اي شروط الا 12 ayu sheegan marka hadba asku abdulmar 12 kaas waxa waydiiyada waqtiga uu naga dhacay waqtiga uu naga dhacayo haddeen urka isku dulmadno wuxu noqonayaa awalan wa inuu kawnuhu ma'lumam kawnuhu mu'ajjal wa inuu yahay wa kawnuhu ma'lumam wa inuu yahay wa وكذلك هو يقبض رأس المال في مجلس العقد وأنه قاض وكون المسلم فيه واجباً على الذنبة وأنه يكونه ومعرفة صفات الثمن لا يوجد صفاته وإلا قلت مرقاس وحيداً أن مكان الإيفاء ما يشلقه أفصنين وأن العييمه وحيداً قلوههم من الغباء رمان وأنه كما رأيه شروباً لأكل سواء أفصنين وحوائياً وحالسواء أفصنين وأنه يكون أفصنين ashruudna madaahab waxbu ku siiadiya laakiin waxa ugu fiican waa in ko waxaan waa in marka wax la cayimo waa in mudad uu macluum saxay sanamarka waxna macluum u yahay waa in la dhii inuu dhiibo qofkan uu awoodayo in la helo waa Mae'r un eich gwaith ddweud, Omaer Chyriwyd yn edrych yw cyfaithredu. Felly, ond, ond, ond, ond, ond, ond, ond, ond, ond, ond, ond, ond, ond, وحدثني أحياء عن مالك عن نبد الله بن عمر أنه قال بحر الله بأس ربا تمره بأن يسلفاء الغجل منك وإنه يحرم أهر مرياء الغجل لأنك لفي طعام الغاشنك الغاشنك المنصوف لتلماء بسعر سعر إذا مرقص حويا لعق يقيمه معلومين لا يستقرون أيوه إلى أجل المدين لا يقار مع المصمنا لما عاضي ما لم يكن منتو ناهم في زرع زرعي أو لم يبدو الصلاحه مريه سعين سوى ظاهر يعني بسلاة كيسو نصوى ظاهرين أو طمر انتمر أو لم يبدو صلاحه بسلاة كيسو نصوى ظاهرين من قد يقام بناره واتي نبه رسول الله عليه وسلم لا طبيع الثمارة حتى يبدو صلاحها قال مالي بحراء الأمر عمره عندنا نقاتي في فيما نقفك سلف ورصف الله في ضعام الرجم بسعر سعر معلومة ليقانو إلى أجل مدى السعر هو أقيم الله قرميه إلى أجل مدى مصمّن لما قعب الله فحل الأجل مدى ذي فلم يجدوا نهر المبطاع قفك مرصريا عند البائع بائعة يسون كهنم وفان أوفهم كهنم مما يبطاع كيسر من حق يسا وفقاله مرقص حوا ينقو علي فإنه لا ينبغي إلا هم أن يأخذ منه نكاقاته إلا ورقه في الضره السمويان أو ذهبه ذهب في السمويان أو الثمن العقدي الذي الثمن, الثمن كاصو دفع إليه ورقه بعينه عينها انتيسا وإنه لا يشتريك وينهي ثاونا لا يشترئ كما سو ييصن يمنو حقيسه بدارك ثمان اللعقت يداشين وخبا حتى يقبضه منه الله كقاته وذلك ان قصو قدعي انه اذا اخذ مرق قاته غير الثمان اللعقت منهن الذي ثمان كسو دفع او ديبيله حقيسه او صرفه مرقون في سلعه تنعاب غير الطعام الرائش كانهن الذي كسو يبتع منه بيع الطعام والرائش الذي قبل ان يستوفى ان الله افسن waayee allahumma sallallahu alayhi wa sallam wayfu dhaaydan ila quwwat ka haji mustalama wa hawiyan mustalam qi qafti waad dhiibsa toonki kun waxa ku tiday toonki kun wa ka sheekhe balii keemmar qas xuwaaynta asoor raashin ay keen kaduna waxa wayan muddadii bal qosatayn muddadiyad xadidadteen ayaaad waydeen yaacni muddadi markaa ay ila suqto on mudada ugu dalkeed waa baab kala xagan u dhig laakiin waxa daday markaas waxan weeyaan wad uu ku ciliyo markaa oo lacagtaadi inuu ku ciliyo qaba wax karanku soomaali fahamin kan hadaan way wax kalaan kuugu bedeli kuma dhigi karo ee waa inaad lacagta lafteedii ka qaadato bulayahay ka dib lacagta marka sii qaadato ka qaadato wax kala amaad u kaga iibso ama iskaaba tagdaaday ku taala marka بيع الطعامي قبل أن يستوفى بين قنيسة أمرقى أن نتعسنا ببنانا يظن حرام بين قنيسة أمرقى الإمام أو وليد الباجي رحمه الله تعالى في المنطقة وحاولي كتابك في المنطقة في شرح موطف جلك أفراد أيها وصوص هذه المنطقة سبحان الله صدح بقوله لبن لبعره الودين وعجه لغيه وإنمال مالك رحمه الله تعالى المنطقة أوليه المنطقة سحويا في الضديس يذهب كيسي لفتد وإنه قاتسه waxa weeyaan waxa la qiyaaba marka inu marka u jeedo xadiga ilaaagtasi marka dananiiqtaasi taqayno bil aqdi aqdigay ku aynowbisaa marqa marka saxweeyaan umob bannaano inu marka wax kala qaato ay intaadiy lafteedi inu qaato ayaa ci iyo nafteedii u in aad ka ina ka qaadato iyo maati u talimad ah in aad ka qaadato labada waswad guduleeyay taasi saxra anna ci iyo talimada weeyaan isujiisi ay yihiin lafteedii na ci aan ku dhiibey maah macnaheedu waa yeesaa wax aad ugu dhiibayseen u siibay isticmaalo ayada kooski selanba san isan waxa samaysa lacagtaad u dhiibtay kadibna waxa ku heshiisay inta salaaba ay ino ku markii muddo gaar ah dhibaat alaabti ka wayday lacagtiina uu aan ku xilin buu ku yiri markaa uu ku xilnayo lacagtiina ka qaadato umba waa waajib waliba tan noocii dollar ka qaadanaysa hadii Ethiopia ay ka qaadanaysa Saudiya hadii Saudi wad ka qaadanaysa hadii ay Yemen ka dhahab ka qaadanaysa hadii Taif fi dadi tayb wayay markaa waxaan bananaan marka inaad tiraa inuu ku yidhaaho wax kalaan kuugu beddelooti adan way laabti aan iskule ogeyn wax kalaan ku beddelo ma bananaano laana min babo xayso galiisaba u leeyahay bay u cunaami qabla alqabdi babkaasi isoo galiibuleeyaa qiyaasahan اللهمس عن قال ما ري وخر الامر امره عندنا نغاغتيدان في من قف سلفا حرم ري في طعام الغاشم سلفا محمود العتيسي مخر هو في طعام الغاشم ما كينه بالسعر السعر يا قيمه معلوم ان ليس يقانه الى اجل المدل غايرو مسامل لما قعاب فحلل الاجل مدل يوا فلم يجدونه حين المفتع وقف في مطعم مشطري لها وهذه مسلمكه مفتع عظم في القريه ومسلم كو كو وعند البايع بايعاك تيسي كمولي هلين بايعنا واه مسلم إليه مسلم إليه كيلو ريبي ويياني وفاعا انو حيو اوفيو مما كيبتاع منو كسو يبسليه ومسلم فيه جيئة فقاله وعري فإنه لا ينبغي له مهبانه أن يأخذينك قاتل منه النكاو حويا مسلم إليه إلا أورطه في الضدي سيمويانه أو ذهب الذهب كيسي أو الثمن العكسي الذي الثمن كاسو دفعه إليه حديثة بعينه عينها أنت إسام وإنه لا يشتري وإنه يسون لا يشتري منه بذلك الثمن الشيئة وإن رسول الله يشتري كجم ايفسن يمنه ان كان وحا ويا بايعا حقيسا بذاك الثمن الذي عطا يدا شيء ان وخا حتى يقبضه الله كقاسم لحقيسا وذلك الغصو قد حى انو اذا اخذ مرقو غير الثمن الذي عت وذلك الغصنا وحا ويا غير الثمن الذي عت الذي لعطها سو وديبي او صرفه ولهي في سلعه من غير الطعام الغاش wa yi hay allazi surashin kasabta aminu ka yibsadai ya'ani inu ka yibsada urkabe fa wa fahmu aisaga ba yudda amur rashinai bi qabla an yustawfa in kama qalan kur qala rahmanullahi ma li wuyiri har واي هل اللهم صل عليه وسلم قال مالك وحوري رحمه الله تعالى وقد نهى رسول الله ودي دي صلى الله عليه وسلم عن بيع راشن اللي يمرق قبل ان يستوفى انت اول قال ان كهر ها قال مالك وحوري فين ديمه هذو قومود المشتري قف البيع بيعه قيره اقل لي اي علم فقال البائع baayil marka uu ku jiraa aqilni iyo cilmi ondiru ka marka saxwaya wa ondiru ka waan ku sugayaa marka bisamaan ilacagtii alladi saban ka soo dafacay ilankaanku u diibay faayna dalikaan qas la yslahu wabannaana wa ahli cilm ahlu cilmuna yan huno wayban yan howna wayna hayaan aan waranka xaqiisa waqti il gaashin kuma raxi u yimid lil mushtari qofka mushtari ga u yimid al baayici baayana markaas uu ku yimid marka akhra anhu marka uu kadib dhigay xaqqa waaqiisi ala an yuqilo inuu ciliyo marka fa kana dalika rga suhana ya bay'a ta'ami ila raashin il ibyo ila ajal mas'aladan ayadana waxa wayan markay la taxliiliyo waxay noqonaysaa ninki wuxuu sameeyaa marka muslimkiyey muslimiilayhi baayci mushtarib isuu yihinay mushtarigi waqaan maaday markaas uu ku yiri warliyahu marka ii cilibu ku yido marka ha ii cilibu ku yiri markaas waxa waananku suubna waan kaaga dhigayaa lacagtan ku dhiibay dibna waan kaaga dhigayaa fere anee waamhay horta sanamki iska ku diray alaabti iska daa marci u dhaamki iyo laysla ogolaa iyo qashinkii la isku waafaqsanaa marci u yimid marqa wakhtigii si marci u yimid baay ciina wakhtigii laga qaadi lahaa ay timid ayuu mustari digu dhigay mustari digu dhigay marqa mar labadan ku siiyay ciiliyo salaah xaddadu waxaadu taateen limxeen la yiraahdo maya cabdul jabbar khalaas muxtar wuxuu marqa waxa samaysan waxa tan kiisoo marqa saxawayaan qabadina ii keen banki iri tan kiis ee qabadinka bixirna waxaan dib kaga dhigayay muddo labada bilood ee isku aqoonsan mar ay dhammaadeen laba kalaan kugu daree intaas soo dhana waan ka suugi laakiin bixir walacta idii oo waxbaa i keenay qalaabti iyo raashinka i keen intaaba galceen inta mar khaatsileen marka saxwaan ayan arintaas ima banaano ما دامين البنانين اضو حيكات لغن تحيي رأيشين كي يطلن كي يشيق ودين كن كل حيثوه إذا انا اتكاي قاعدة اللي رقبي انا الدبء قد لكتاي <مانا> ما حين اقول ايسا مرقب بيع الطعام الى اجل رأيشين كي با الدبء سيب لكتاي مرقب وحرام مرقب اوكا جزاق الله نور الله صلى عليه وسلم ها فإن قال الملقحور في الندب المشتري قف المشتري يهدوق وما دفع قال البائع بايعو قلني اقلني علموندر وكوان دبان كاد دغيا ال اف 7 لاغتي الذي 75 دفاتور كان كودبي فين ذلكن قال لا يسمحوا بنانو واهل العلم اهل العلم هنا وين هي عن حقيسا وذلكن قال سوح قدحاي انه لا محل للطعام طعام رشكي وقتي سملق يبيت للمشتري قف المشتري انا مرخص حويا oo yi min marqa waqti qadan laha alal baayici baayici no ku duuldagay akhra anhu kad dib uga dhigay akhra u dib dhiga qofki mushtari ga anhu baayici dib uga dhigay haqa wa haqiisi haqiisi dib uga dhigay ara sharad ya alada ان يقيله نوعي فكان ذلك الغاصب بيع الطعام و بيع بيع الطعام الغاصب لين يبيه الى اذن قبل ان استوفى الله حسني قال مالك وحروف تفسير ذلك كان تفسير الرس وخي سيبه عده الشيخ ان المرصدي قفت مرصدي حين حل الجن المدني مرخي غادئ وكرهه الطعام الغاصب كانوا نعي اي اخذ ق قاطي ب دينار دينار إلى اذن المدلغا غادئ muddan laga gaaro waley sadaalika kaas maan bilay qalada si qalada maah لم wal qalada si qalada wax weeyaan maalama yisid intuna maalama yisdad intuna ziyaasan fi dhahdiisa albaayu baayayn intuna waxba ziyaasan walu mushtari mushtari intuna waxba ziyaasan haddii uu waqcad fi heeziyadatu ziyaaduma mar qayd dadna si atim ama ila ajjen muddan laga gaaro aw أو بشيء شيء شيء امر خاصا وحويان ينتفع امر أو او بشيء شيء شيء امر خاصا وحويان ينتفع به وينتفعوا احدهما متفود فلن ذلك كاسي ليس بل قال قال وإنما تصير لقاله في قاله وينقنيسا اذا فعل ذلك ان امر كما بيع amar kha bay' أرخص في filiqalat fiqalada wa la fasaxay iyawashirkh wa hawayan wadaagiy wixii la wadaagiy wa tawliyatooda jinti baa financial inshaallah baab liqalat wa shirkata wa tawliya la yiraa in halka goona ma lam yakhul tuna galey shay an shay wa min dhalika kaak سلش ايلا غلين مرخا بيع مرخا بيع وهاaniyaa marxa wayu xiluhu marxa waxa xalaalaynaya naayu xilmul bay'a bay'a wuxu xalaalaynay marxa wayu xarqimu w haram yaliya naayu xarqimul bay'a bay'a wuxu kan ma yidna maad ka sheekh mas'aladana waxa weeyaan mar khila duudduuboon wuxuu leeyahay mar ka saxweeyaan muddo dheer la soo waafaqsanaay sanamka iyo xoolaha oo ninkar ku keen la isla ogaa mar khi marka wax weeyaan oo baday noqoto marka saxweeyaan in loo bedelo oo lacag siisi kaliya uu qaato marka oo yiraahaan marka saxweeyaan wax arintaas ugu balaa yeeshay ruhiinow Allah ta'ala ee qalaamaa haa ee waa bay'u qadhaamin ila ajli bay'u taamin ila ajlna ma dhmannaanay mar khaas soo waayaan waa xaraam weeyaan saadadti iqaalada waxay noqonaysa waa inuu nabaay'u waxa siyaasnim mustal uuna waxa siyaasnim isla marka muddo iyo nasiiyaha aadna ay soo galin ee gasiyada ku diltaa waxa آه. قال ماح م الله تعالى قال ماح أحيمة الله تعالى من فف هر مية في حبة قود شامية معشالهسبي فلا بس ببع تم أن ي أ خذائ قاسو محمولة مخ ص الن محملة الليلى وأن نوع مرقه و حنطه يقبلي و غيره غير الكبيده الحبي فريده و قودن و واويلينو و نوع قودين ككبيده لكن فريده و سي واويلي مرقه بعده محل الاجل مددي تجاريه دي يعني و شيخ رحيم الله تعالى قسقي و خاوتو تدي هول عقت 10 كيشو قودن نا يكين قودن بعدو اسي دلاقت قودن و ديات شنو خاوتو تدي قودن كشان باد كتيري وحلقوك النوع حمول ذا ليله أظهر النوع ماذا حدد من الخيوهره لذلك مال أبو لئيه لكن بدل مجيه كالطاها قال مالك الحور وكذلك صاصوك لما انسلف قف هرمر صلا في سنف النوع وإضافة هرمر يأل عطسي بحيا في سنف النوع ومع الأصناف معيض كمذا فلا باسأل بات ماليه أن يأخذ ينقاذ خيرا من المرخص حويا ان كخير بدونه كفيان مما كي سلفه و حرمه صدئ فيه دحديسان او ادنى مرخص حويا ميد كهوسيه بعده محل الاجل مدتي انتي غادئ وتفسير ذلك غسوة ان تفسير غس حويا ان ياخذ ان يسلف انه حرمه ارغد منكم في حين قدن محموله ومحموله فلا باس دبات منه ان ياخذه انه قاطه صعير مرقهيد مرقه او شاميه شائ وحق قود مرقه اقسام لو نسبيه وينسلفاظو حمر صدف في تمود عجوة جير عجبا فلا الصدبات منه ان أن انه قاطو صيحانيا تير صيحانيه أو جمعا تير جمع ينوا قاطو وينسلفاظو حمر في زبيب زبيب احمر او فلا فرباء الصدبات منه أن ياخذ انه قاطو اسود السبيب ملو كان ذلك الرمز مرخو kullu hudamanti bacda mahall al ajli muddat inta إذا dowadeed idaa kaana tawrxi sahi makiilau zalika aranka beegisay miis tankisu sawaan kin si ehm la simanoleg bi misili kayli maashay beegina lamid ah salafa hurmariyann kanay fi dakhbiisa ya'na mas'aladan waxaa wayan way fuudahayaduna in macnaheedu waxaa sheedii banana mar waxa uu hayaan lo keenay marka nooci nooci baa lo keenay marka ama nooci si nooc ka fiican ayaa lo keenay iyadoo qaadanaya ama nooci si nooc ka xun hadii lo keeno in noocu tilmaame nooc ka xun hadii lo keeno iyana inuu qaato wax dhiman male misaal Jimrul ajihu ku yid marqaas xawayaan war waxa qabadin baad ku qabadinkii markaa oo xamuul ah heed baawadu oo qabadinkii aad u maasmida calaamadaha imaam Malik waxay qabaan Malikidoodu sidoodu waxay qabaan qabadinka markaas iyaga waa jinsan waxid meeqaan halkaas imarayaan iyo jumuurtuna waxay leeyeen masu jinsi ma oo waa laba kala aduu noor ka madab ka jumuho ta marno oo ku sa ninki qabadinaykeen awu ku keena qabadinuna ku keena ku keena marqaas xawaaya heedu ku keena marqa wadaduna waxaad hadaahay marqa wadadeeda eeykan qabadinki laakiin alaamada bin maliki waxa noqonaysa wasku midun waajhiya allahumma s'aan inta marqad qirtin inta marqad qarto bal alfaad hadiiiskan imma noo ciya tilmaantada u tilmaantii lafteedina ku keeno koow wa ima tilmaantada u tilmaantii nooc aad u tilmaantii nooc kaliye u tilmaantii ku keeno waa laba wa ima noo aad u وحل لازم انا اقبله وحققي كل لازميه انو اقبل واي ونوعي سي صح حبين امر خاصه ويان اوكينا كو الغ نوعي سي نوع كهوسيه يادنا امر خاصه لكن وي وبنانس هي او انو لكن لازم كمعها حبين ما عاغ كفي عنو كو كيننا يادنا امر خاصه laakiin sadhsoora oo kala meesha ku soo socda suurada hore oo ah noo caaga laftiisii marka suuxa way haddu ku keenay inaba qbsha waajib islamar ka isku jeesana nooc aad u darsatay jeesiga isna ku mid yahay sifadan baaliidada tilmaanta laakiin waa isku diitsi ee tilmaanto ma tilmaanti kaleedaa khaba tar qali ku noqotiin islaamarka isku jeesana wixii ay yihiin waxa uu ku kanaa waxa jinsiga uu ku keenay jinsiga anahay jinsigu ku keenay iyo jinsiga aad u darsato aad ay kala duwan yihiin tiirad baad u darsato waxa uu ku keenay heebba uu ku keenay yaa ilaana marka ma banaano taa igaaysa hal masaloxora oo maxay ahayd حدي النوع النوع كليسا وكو كينو ايادنا لوادو كلقادي جنسي غي حدي جنسي مثلا نوعي جنسي سوينها لكن سلمانسون بالليته قرر علينا واسيا نقتين وي <تصفيق> الحمد لله خلاص <تصفيق> مره حدي لكن Jinsiga uu naahayna jinsi ka dugan u yahay. Xaalib askari noqdeen ma balanqaad. Cidda ku jirtay oo xogood degtaan baa ku jira qadii ca ku jirtay. Waayims saw sadax mislamah. Ma aayno ka fiican hadduu ku keeno waasa afar mislo. Misalooyinka hore mar qasxaw ayaan de kanoo hore. Waayims saw sadax iyo mas'alada murxaha suhawa iyo عن mid ka fiican uu ku keenato sadii iyada labadoodu kala qaadi waxan ka fiicanno caag yahay haddii isku jinsi ay yeesheen iyada waxa wajiga ku waba naga goosooda dadaba waa misal shanad misal lah iyo hawiyan iyo waxan kale dheeraad iyo waziyaada soo raacay haddii nooc markaa saxawayaan isku jeesiba ay ina xayna kubu waa laazimay in aad aqbaso lixdaas weeyaan lix marqila sawdo dumana saddex weeyan ayaa saddexasoo maxay noocii hadduu ku keeno marka noocii aad aqbatay waxa weeyaan waahay haddii wax wajiga waajib ku waa laazim ku noqonaysa nooc nooc kaliya taa duu ku keeno isku jeesina haddii noocii marka sax waayo nooc ka fiican uu ku keeno isla marka uu xaw iyo isku jeysi ay yihiin nooc aad u dhistay noocani xaw iyo waxa noqonaysa marka inada qashaan laasiin kuwa haddii isku jeysi ay hina kuwaa jibuusan la qashaan مسلول يفوضا وصور ونقاطنا معنيد وحويان لباشي او اسكو جيمس يمرخي لا اسكو ايبنيو وخا شرطيا صدع شرطي التماثل ان يسليغيي وتلافظ بينهما ولي هي حدي لكنه كلا بطان لباشي اسكو جيمس ريما تلفن دبا سوغليس سوما التماثل كو ايات تقابض لضع الحلول هي صدحت وصدحت الحلول ويهيان حدي اي لوجي سوكر دوغيين وخا شرطيا لبا التقابض هي الحلول با شرطيه او ديم واي قال <تصفيق> روحين والله تعالى وحوري حدثني يحيى بن ربيعه عمار قال بلغه وحسوا غارئ ان سليمان بير يسرق قال له حمار سعد سعد ونوق قاسم الرخيصه داقيسي علفكيسي وا تمامايا فنيا حمار سعد ونوق قاسم سعد ونوق قاسم الرخيصه علفكيسي وا فقال له وحوري لي غلامي غلامكيسي وحو كايري يعني خذ مرقس خان min xinto ah ehelka qaa ehelka marka qabdin koodi faf tacbiha ku soo iibsha ciiran hed walaa saaxna qadim illa misle soo karno yaan waxaan marka waxa sameysa war ehelkaga yaana gurigeena kasoo qadwayaan ehelka min ehelka wuxu ka min xinto ah ehelka ehelku waa ayo waa gurigoga naftooda gurigeena marka هذا هو مرقى قصير دميرقى إسلام مرقى وحويا يين كلب بطنان حلقة مرقى ومالك محمد قوة هذا إيا قوانك اسكو الجنس سأسأل الله يا مرقى وحويا الله فضل بينهما واسلا معنى هذا و... ولا تأخذ إلا مثله وحوكو الله هذا إيا قوانك اسكو الجنس لكن على مثب الجنهور اسكو الجنس معها وهذا هو الرغاجح وحدثني عماليك عن صليمام نار يسار أنه أخبره ورحمه أنه صليمام نار يسار أخبره ورحمه هو مركز حوايا نار يلاس المسائل وعبد الرحام الأسود من عبد يغوث عبد الرحام الأسود من عبد يغوث بن وهب علىها وعيها اللهم مسعان وحذرة شوى وقته النبي صلى الله عليه وسلم بصعده مص الحلافية بعض العلماء صحابته يكد دران وبعضهم تابعين يكد دران به مركز حوايا أسود من عبد يغوث waa hawtaasi wuxuu ahaayeen kuwi nabiga kaana min mustahziina bi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam rasuulku qof xudaysayso kamidaha wuxuu dhintay aabihi qabli hijra nabiga waxa uu dhintay marka amruu وحوري مرخا سحويا فاني وحاطنا الماضي على فدابتي دابليس مرخا وحويا على فكيدي باتنا الماضي فقال لغلامي الدونكي سوحكو يري خذ من حضرة أهلك وارقضي إليك سواء قابلينك بعمر غاش المرخا فابطع بها كسوي بشعيرا هيد ولا تأخذ إلا مثله يصوى كلما يناك سواء قادم وحدهرات وحد الثاني عن مالك أنه بلغوا سواء قاري عن القاسي من محمد بكر السديق وحك سواء قاري عن, عن, عن, عن ابن معيقيف الدوسي وياهم ابن معيقيب الدوسي وحاليده ا ابن معيقيب ابن ابي فاطمه الدوسي من حلف بني عبد الشمسي نحدد عصره وكشف كتابه وحاوي التعجيل في منفعه الرجال الاربعه صح هذا سيتم علينا نسودن وساسه وحاويان وتبيعه وسود في الاسعاف كتاب جز الاسعاف وراعي وعلى إلهي بن حجري السيوط لمرخي وحارث من معيقيم وإبن معيقيم كحارث بالإلهي حارث من معيقيم ابن عبي فاطمة الدوسي بالإلهة بإلهان ننقى يساقى مرخا وعيه اللهم استعان فحرن سبي إلهان ومرخا ولماذا قيبكا مديه فلطوى من رواة الستة وخاري مسلم أبو داوت سلمذي النساء من رواة الستة بالإلهة وعيه إنه مرقة الإسلامية إلها مرقة مكوكو إسلامي قديما وهاجر الهجدتين لأن هذا لا الهجدته الله الحرش هو مرقة صحيح المدينة وهو الهجده إلها أبكرنا مرقة أي عمرنا وإشق عليه السيئان وبيت المالك يبنج إسلامك إشق عليه السيئان إسلام مرقة صحيحين خلافة عثمان عفان من عفان ويؤدي لإنسى مرقة ونحن نحن نحن ما يخلافة عليم الطالب وإنسى سمد مرقة صحيحين أفرط برقيدين نبقى هذا سلمنا في taheeb taheeb uu ku sheegay jilka 13 safxada markaas waxa weeyaan 12 jilka dadii taadii taadiibku arqal jilka 13 waxa la booqulay companya far balinka taariikhisa hajis ka soo aanu caaqibada و ka warxay markaas waxa weeyaan qala maali gu xurihu walaan maadigu xidhaalaha amarka muslimu wuxuu ku nasiyaalay duushiisa indana nagaagteeda lagu kulansan yahay marqa Allah subhanahu hindata qawlan ka wayn Allah subhanahu hindata duu qawlan ka wayn la iibin la hindata si qawlan kale wala tamada tibad de tamada tibadna lagu iibin wala hindata su qawlan bita tamada tibadna lagu iibin wala tamada tibadna bi sayyibina lagu iibin wala hindata su qawlan kana bi شايين دخل هادو سوق لا شايين شومين ذلك كميدا الافين الاجل المده هادي سوقشو لو بنانو وكان حاد عن بن قريه ولا شايين مبنانو ميل اودمي كورساطه كميدا كلها دمانتت الا اذا دنبي يدن بيدن هو سينتاي مو يعني قال مليخو ولا يبا عمل ما يبي لا شايون شاي ومن الطعام راشنت كميدا وال اودمي كورساطه كان مرق يا من سن في واحد نوع كليا اسنان لو لو يبيو بواحد مرق النوع كليا ان حل يا لو لا يسكو يبيو بنانده salaayyo baa u leeymi maayo muddu xindhat si mud qabadina bi mudday xindhat si lama mud qabadina wala muddu tamrin halka intaanan dhaafin meesho aro wuxuu no soo yiri ab tamru bi tamdu wala xindhatu bi tamri wala tamru bi say waxa laga yabaa in aad yasho kudo tiraado waxa laga hadlayo laba shay oo isku jilsiya ايو كهد لياه مرخ اسوه تاويك كا... مرخ التقابض هو كمي دي سيئه وهو كان لها هنا بدأ الشيء يسخد جيسي يوحل وشهر ديام التقابض يا الحلول يا التماثل هذا يسخد جيسي هنا التقابض يا الحلول مرخ التقابض هو بمعنى يد بيد امتاعه أي كمي دي سيئه قال ما لحلو الله يباعله بما يشيء شيء ما يضعى مرغاشنك كميدة والأدمية كرصارتها مع نواسع وحيالها مرغاد وحلقك ويستو طنئة إذا كان مرغو يميس في واحد نوع كليئة إذا نعني الله بلقه ما يبنك واحد أمد فلا يباعله بما يمد حندتهم من قواننا بمدّي حندت الممد wa hal muddu qawadina wala muddu qawadina dalasubi khirnaayo shakh wala muddu tamur mudtiwada lagu iimaayo bi mudday tamur ولا تمر مد wala muddu zabiib mudzabiibana lagu iimaayo bi mudday zabiib labaka muddu zabiiba wala ma ashbaha dalika iyakaayo waxii shabaahan lagu iibin karo wala xubaway surida kamida wal udmiyo qorsarta kulli hada manjid idaa kaan malqiyamin sinf waahid mu'kali ah wa in وين كان هذا هذا يدن بيدن هودا اسي او هودا اسي با حدايت هي او ميشا دينبا ان سوو دحغليم لكن اسوجينس اييهيم او لاكالا بسدو ما بانا نه وا ان لاكالا بساني ان من ذلك كاس وحاويانو بيميزل تلورقي بالورقي في الضف ضلغو ايبي اي ودا حبيبي الذهبي ذهب ذهب لغويبي لا يخلو حلال ماها في شيء سينا ومن ذلك كمذا الفضل لاكالا بسدو ولا يحل مال الحرثم الا, بم... إلا بمثل لمثل خيراثين تيمو يعني يدن بيد قن يقن هذا ما قلد ولا يحل حلل إلا الا مثل لمثل ليس له ييمو يعني ولا يد يدن بيد خويسه تيمو يعني قال مالك وحيري واذا اختلف مرخص خلافه ما شيء قول بيغ أو يزل او يزن لميزاميو او ما يمكن أو كن يشرب العب قومن ما شي تيمين مرخص حوايا من ماكي كامن يوكلوا لcuno او يشربوا لعابيو او اختلاف ها او صبانوا عداده اختلافو اختلاف كيسو عداده كندويه معناه فلا باص دبات مالي ان ياخذ الا قاضي بي واحد الديمحل kula hadii ay marqas laba jiisoo kala dugan yihiin kayfashiintu waa tunaabi wi sallallahu alayhi wasallam bukhari ghir kibaa afa amadhabu bil fidda tuhawlan xabi'u kayfashitun dahabiya fidda haddii la isku yibiyo staad doonisi yaala wa tunaabi wi sallallahu alayhi sallam وخير مرخص قال مالك رحمه الله تعالى واذا اختلف مرخص خلافان ما شيء يكال بيدايو لميسيو او يوزن لميزاميو ام ماكيكوم يوكال لعونيو او يشرب العبيهم فبان اختلافه, اختلافه اختلاف في مرقه وعضام مرقه معناها انه وحوانيان كاد دغيهي فلو بسديبات ما له ان يؤخذ النقاض من حقيسه اثمانا لبا بواحد من هل لكن هو اسو ولا بأس ل تم أن أخذ النقاظ سااع صاع من تمر ت بسااع الصاع ال الجيب ومن حضبة غد أ وصاع من, من تمد تنا بسااعين الصاععة ومن زبييب زبيبة وصاع صاعقومير الحبةة قوديننا بسااعين السااع وين سمن السب فذا كان الصفان النقي هي مقى ومن هذا كان كذا مختلف فيك وكردجن فلا بس ل تم بالين ال من هذا كان كم من مركان فالا مختلفين او كلا الدجان. فلا باس ذباتم له فاذا كان السنفان اللوان عمر خيهم ومن هذا كان كم من كه ونوع لميسيا ملهبي الاوي مختلفين كويس خلاصن فلا باس ذباتم له بسنين الابا ومنه كم دكان ان لو يبيو بواحدن هل او اما اكثر من ذلك انتك بظنبه يا دبيدين هو سايت هاي فايذن دخل هاطو ذلك اساله جنمدو فلاي خلو حلال ما هاد ما بنانو قال مالغو خويري ولا تخلو ما حلال ماها سورة الحمضة تولما قوادين ا بسورة الحمضة تولما كل ولا باسة ديباتو ما لكن بسورة الحمضة تولما قوادين لو يبيو بسورة بسورة التمر تولما سنور يدن بيدن هور سايت وذلك أرغسي وحق العي أنه لا بأس لتمره أن يشتر الحندس قوانك إلا إيبيه بالتمر يتمر نقوي بيه جزاف ويضا الضوضوبة ومسألة أفيري ولكن هناك بعض الحلاك المحن ربعون سادسي فانتيني وحليها المعنى الشيخ الرحيم تعالى marko ka hadlayo macnaa waxa wayan labada shaadada isku jilciyihiin laba kala bastan karo haday kala duwan wala لكن bastan karo inta marko ka hadlayo laakiin inaan muddo soo galin baa sharqiya marko inta ka hadlayo baa wuxuu leeyahay ma banaano inta halka waa hanbanaanay labada shay markay isku jeelsiin in la kala baslaan la ogalayso maaha labadan tuulimo ee qabadinkana waa isku jeelsiin inay kala badan yihiin oo waa laga yaabaa maadaama aan la miisiin marka maadaamo ihtimalkaas halkaa uu soo gali furo waa intaas ee diba timaade ah waxa dhimo malabuulayahay sababtoo ah in la kala basbadaa banaanid markii hore labada sheedada isku jeen si aheen eegana hadayna ka adey kala batan laa mushkilad ma'anna waxa dhimo malabuulayahay warma اللهم استعلم. قال الرحيم الله تعالى قال مالك وحير وكل ما شيء ما انت اختلف يسخلاف معنا نوعي دي سجسقيسا ومن الدعام الرشنت كميده والادميه وحيره كرثتهم فبذا اختلافه اختلاف يس وعدال مرقه فنبص ضبات المال ان يشترى ان لو يبيو باعه بركي ببعض البركه كره زافه مس ودود ولا ميسين بيدين هو يس لكن اين اتى فعندخله الاجل مدته هي سول غشوا فالا خير في وحير خصنا اشتراه وانما اشتراه حسيج ذلك جزا وانما اشتراء ذلك كائف سيسو حاويان جزا فخل ودودوب هنا لييسدو كاشتراء بعد ذلك كبركي لو ايبيول بالذهبي والورق بالذهبي ذهب اي مرقس حاويان والورق فضه جزا فودودوب معناها يعني وخليه اي مرقس حديق مرقس حاويان طعام كلا من الشاي كلا الجنس ayadoo duudub la isku yibinaayo على la mid tahay dahab iyo fedo la mizaamin oo la isku bedelay sababtoo ah taawil kala basada banana walaal sheekada diisoo kalduwan qala maali waxa uu wadaalkan وذالك ومثال ذلك خاص ساليس وحويا ان كادو نيهو تشتري واد يسبا مغور يهن ام اسلامي هين ان كادو تشتري واد ييسم الح الحمراء تقوديلكا بالورق فيضاتكو ييوسن جزافا حالو ضضبيهي وتورق تبلتر بالذهب لا باس به وحدباتانه كما سنة حج ya noo saaxiib rahimu wallahu ta'ala waxa uu huleeyaa mas'alada duuduubo wuxuu leeyahay waxay taas macneeyd waxa way qabadin badiirsan fiid bana ku yihsan fiid qabadin ka soo duuduubo marka waya waa hadiiirsan bu kuleeyaa maxalan timir ba soo yihsan dhahab baad ku yihsan oo timir ba diibineysa maxalan way marxa mas'alada iimaanooy marxu ka handa iyo wuxuu yiri horta waa xalaal buu yiri horta mas'aladan marxan sidaan ilaana marxa sax waayaan fiiri baayici iyo mustariji ba jahil bikeeheen bi qadrlaha qadr fiisa sumaaha wa habaneeyo marxan abu نسألنا عن وحوير بن قدامة الحمدري في كتابه المغني من جلد كاللحات صف حض الله وابا قل إياك كو مرقوك هذا ليسق ولا نعلم فيه خلافا وخلافنا ورخا كبوغين أنه عرضا وخلافنا كبوغين ببن مرقوك هذا ليم يشعص حض الله قوك عبد الله عمر يأثرك يا عبد الله بن عمر بين أدلين شلينه كنا نشترط بعاما من الرقبان جزافا فنهانا رسول الله ما نوديه صلى الله عليه وسلم بيري أن نبيعه حتى أن ننقله من مكانه أفرق ومتفق عليه وحانه أحين هو مرقى صحويا إيب السلاح هو إيب السلاح مرقى أحين مرقى safar qan ku soo yeeshin jirnay intaan ka waxa wayan ka iisanay safar qada istaago duudduuba ayanu ka yeeshin jirnay rasuulku xumo diiday sallallahu alayhi wa sallam ila marka iibino waxa iyaga ka iisanay ila aan meeshiiisa kasoo ila aan kasoo qaadno muyaane oo meeshii sayso go'aala in aan ku iibno uu diidayu tebayu taami وآيه اللهم السعان مرق يوانوي مسألة مرقو كان لحور الشافعي أصحاب سبحيراهين أردتها سواء بنانتهي لكن وهل هو مكروه أم لا بيع وصيح مكراهية بسماها فيه قولان الشافعي لو قول المشافع كليه وآيه هذا المسألة كسا فيه قولان ماه <تصفيق> هذا هو حلق ويديه فيه قولان الله سواء الله من فأموتهي uro takallafaa ku diido oo taasuf qarqadeex buu ku jireey moqtaahay mar qas wax u yiri mar qas xawayaan ha waxa la waydiiy xulun jiree mislamiya fee qawlan lawaqal baa ku jiree maan baalaha sheekh tooxid ka wara fee qawlan billawaqal baa ku jireena ya mar qowaha isbirkho xalliyaa buu yaa soo maaha waxa kalimaa Abu Bakr waka ka hadla mar qas Bakar Abu Zayd rahimahu wallahu على al-fitri oo al-kitabki san ka hadla waxa uu sheegay waxa uu ximallahu ta'ala wa amsir suqaata marka aadu farabadan oo ka tilmaama yata'alanka ta'alumaana qafxu yusawh ya ra'in markaa isku kalifo wa qaran moqsahe wa inu marka saxayaan ayr cibaaradiisu takalufayna noqdeen iska jira sanato wax la fahmi karo oo ku hadla yaa waa wax gariib waan nooc yar ciib u galaydaa wax istigraab oo ku jiraana waxa hadduu deeyo waxa dadku nin wuxuu markaas waxa waya mas'ala shada iyey mas'ala nawaaddu inuu raaradiyo isku day ah akhlaas waxaan waxaan waxaadilti markaas waxa wayan baa ام يسعره موت وحرير ذو قصيده وقصيده قريبه قلقلتها ليقال خ من ذا قالها بويد وحرير ملك بدن انت قصيده قريبه تريد سي لو يراه الله ورقى. الله كايت وي وحنسجل صانه مرخس وايه وحا لكن كلا دغن كلام كغو كلام ادبييس انو نقضوا يا كلام انو نقضته كلفو غديل لو بكلييه kalam adab iyo isan waanu noqdo macnaha kalaamkan waa inuu kalaam marka toosan oo qalooc lahayn oo marka sax waaya carabiyeesan weyn u yahay iyo ilmu marka kalaamku tacasuf iyo marka uu ku jiro takalof iyo iskaleed هو مستضبد نادخل هنا ونضرب هيماتيو ملف فكتودكا كورو مكا وخطبان بصوصما وادخلوا بسرعه يا جماعه هل هشي دي حتى مساله بل فيه قولات ان سيديسو فلاض وحويا الى هيفا سيكولين قار قودخدو كخخ الله ادري داك خيشونايسو bal fargaab kale kugu jawaab badal culimaad fargaab kugu jawaab jira waxaagu go'a hadlaa ibn faris kitab hisan looyqan al-ma'arid bo adu go'a hadlaa isloo wuxu dhili jiday asmi markii su'aal la weydiyo wuxu iska dhili markii su'aal la weydiyo u raagelin baa wuxu dhili jilay salli ala nabik ya misalo دعم ما يريبك إله ما الله يريبك انت تكون بيجري سلونا فإنباله دعم ما يريبك إله ما الله يريب كونه بس كبحي مرغة هو أيه أبدو عميده وكالمرق مساءه ويدوح وليه يجري بيت بكل واقع جلوسه بيت كام بك يا رب الله أدري وأنت أداري فكل مريء منك على مقداري بس, بس كلا يفتري ها مرفوها لكن خلشفاوي هذا نقطة صوري واطمه خلشفاوي دي متغاني ايسو <تصفيق> عم حدي مور المواسلة مرق قولا للشافعين او قيسي قولا للشافعين لكن الصحوهما التنزيه وايا وينو كراه يعني امكروهم كراهت التنزيه قول كلا بانا ليس مكروه وايا aynu saano bal hadii qalamarigu xur wanan sabbara qofka tuulimay subda tadcaamada caamka tuulimadii subda tadcaaminnay tuulima caama yarayna wuxuu qalbali wagaal hala qalbali wagaalakiila beegedi miis tankada wagaali suma baa ah ibe jisaf riyo duuduba wakata muxtar muxtariyo wakali kila beegedi markaa ya'na waxa wayan qofkii waxa wayan u dirtay tulimada meeshan wax dhiigtay waanad meesatay inta tan wad ogtahay qofkii mushtarigaan wax qadilsay dad banana madhayda waayo waxay ilaahay culimadu qofka gartay ilaaman carafa mablaga shay'in lam yabihhu subratan ama jizafan shayga inta uu yahay qadar ku سلام إمام واحمد عدني مرخاص وكذلك مرخاص صحيح عبابنا مرخراح يمن الصيرين مجاهد أكرم إمام المالك الصحاب الرحيم مرخاه هويه ساسي قرام مرخاه فإما حبهدو جعلان المشترق يقف ذلك الطعام مرخاه شنك يملكوا عريوه في باي عها رده عليا بما شكلتمه قري كيره بأقيسة وغرقه مرخاص صحاويان ee bimaa shirkad tamahu ka qadiyey keelo beegisay iyo istaankiisaa waqar qaan hukanka uu ku xayimay wali waatan u ku dagay ku kela ariga saasoo kale kullamaashi dhamanti animal baay u baay u ogyahay keelo beegisay intu yahay waadaw iyo والحالم لم يعلم ولم يعلم انه اغيس المشتري قف في مشتريا ذلك الغاص فين المشتري قف في مشتريا ان حبها توجع ظهره اي رد ذلك كان عليه ابو على البايع بايع وك عليه رد هو عليا ولم يسلح العلم كمين الظلم ينهون الى النهي عن ذلك الغاص قال مالك وحنا رحم الله تعالى لا خير خير نصونه في الخبز لا خير خير نصونه في الخبز عند رضا قرص ملخى حلجب بغرسين لبا جب لو يبيو ها وايه اللهم صعب ولا عظيم مدوي بصغير المرخاص مديال القويبيو حبت ويلي حبت يا لكن ما يسوق لي سمرق عند الحوشه ديالها تنعاديه تلي النبي ما على عبد الله وعظيم المدوين بسغير المدير المركة إذا كان مركوية مركو بعض ذلك كابر كأكبر من بعد المركة كما يقولون أنه يقولون صدح جميعا صلى الله عليه وسلم وعظيم الملويتنا ما أفر كان مركوية يتحرق من له قسطه أن يكون له مركة مثلا بمثل فلا بأس به دباتك مصنه وإن لم يزام بي qarnel wuxuu rahimu allah subhanahu wa ta'ala laa yusallihu mabanaano muddu zubdin mudbur cad iyo muddu laban mud caana ah iyo muday subdil laba muddu burcada ay u dibiyo hal mud oo burcada iyo marqaas xawayaan iyo marqa mud caana ah iyo laba mud oo marqa burcada inay isku mid noobanaano mas'aladu saw ee mud wuxuu ku keele marka caana ah labadaad mud ee burcadkan ay sii weeyeen hal mud oo burcada iyo laba mud oo burcada ma farahadeen iska biyey toobran tay hal mud oo burcada iyo laba mud oo burcada meey soo towaa waa wax bay caasu markaa xeelad bu ka wala budkan aanahay aanu kulkoodow inuu ku keedo muunad ee ما burxaan waxa laasad waanta kali uu sawalasho qaalimaliigu xuyu yiri la yaasubuxo bananaa muddu subdin muddu calay lagu iibiyo yaa wallahi waajiju sheekho misaalku ka hadlayo qaalimaliigu xuyu و هو يسو هنا وحويا كاس مثل الذي كي او كلوون وصفنا عن صوت الماني من الثمر التمرته الذي كأصو يباع اللي بي صاعين لبصع ومن كبيس نوع كبيس كلا كميدا ونوع تبطل مذا إيهو صاع صاع ومن حشف نوع حشف فضل اللي يلهام ونوع تبطل مذا بالثلاثة أصوع صدح صاع ألوي ومن عجوة عجوة حين قال لصاحب الناس في سم الخوة قيله إن صاعين اللي ومن كبيس المرخى نوع كبيس كلا بثلاثة أسوء صدح ساعة المرقى لقوا إيبيه أو من عجوة عجوة كميدة لا يصلح ببنانه ففعل ذلك سأسوء سميه بي ليجيز بيع أو بيع يسوي بيه وإنما جعلوية لصاحب اللمن صاحب اللمن انقع صاحبك صاحبك اللمن عاناه مع الزبده بلعاتك صورها عيكلية ليأخذ سوقا تقون فضل الزبده بلعاتك غيراتك على zumdi saahibihi saahibkiisa burcaddiisa ka fadlibadan ay ka badan xidhaad kala ma aha laban aragur qoso galiye oo wuxuu leeyahay waa sawirtii an soo tilmaano waxuuna soo yiri Sheekhul Ikhnallahu ta'ala nooc kamid ka weesaydo iyo nooc ajwada leeydawo hawa kala fiicanaanane laakiin waa hal jiis kaliya maadaama hal jiis kaliye yihiin laakiin halka fiayeen min baa u hiri sadhsa'a isku iibina buu yirmo marka marka saa lagu yiri waa xaramo ma bannaano marka saa wuxu sameeyay wuxu sameeyay marka saa waxa wayaan yalla wa saaco kabiisa ayuun soo raaciye mar gaas ku yiraahdo laba saacood oo cadwo ah isii ku yiri halka saac aan kale cadwo ah muxuu soo raaciye laba saaco kabiisa kaliy u wareeyey aniga saddexda saac aanu qaate kilii dharaas isagu oo bay aan xaraamta inuu baneyo oo xeelad kuma aa sayxaanigu markaa waa nooc cibaad tibil kamid weeyaan oo wax ilaahay markaa sax waa weeyaan sayxaanigu waa nooc haddii tibil kamid tahay tibilta ajwadaana iyada ka si fiican waa nooc wan kaana beelta lagu dhaxay jiltimta ma daawo beelta lagu dhaxay jilima marka saxan wayaan sayxaan leeyay sayxani arawazle sananish jumcu wanowati wontaad ka قال مرخص دقيق ودقيق مرخص بالحمضه قبليك لغيبيا ميسن بميسلين هوي ويرس لغيه لا با ودقيق و... بالحمضه الدقيق يقاولن الاسكيبيا لا باس بي وحده عطاق مصونه وذلك الغاصي وحويا س... وحو... وذلك الغاصي نحويا لانه اخلص الدقيقه حويا بضحته مرقه لانه تفقي وحيبنيه اخلص الدقيقه دقيق وبضحته قوادين اي وقت قلو كومو نوسو بارخين وا دقيقه و دخل معنا فباعه بي بالحنده قوادين بكو يميت لم مثل وم رجع على هذو يانو نصف المدي مد بركي هذو يانو ومن دقيق دقيقه دقيقه هي بركي متاس ومن حنده قوادين فباع ذلك كاو بيو بمدي من حدته مد كان ذلك ان لا مثل الذي او كل واسماع صوت الملك لا سمح من داود iyo mud mud barki oo qabadin ayaa mud qabadin ma la ismiin kara ma jeesma laa ka soo maaha hadaba mudkaaga nasiican hadaan mudkaagu fiican yahay soo mudkaaga u qaato oo xadantaan u banaysaa wuxu sameeyay mudkii barki لأنه إنما إراده حضوري وأن يأخذين وقاط فل حندتي قبل انك سأحوي فل ليسا الجييدة يعني عن انك سأل حتى يجعل الله يلمعها بعضها دقيقة, دقيقة دقيقة فهذا لا يسمح المبنانه باب الجامع بيع الضعامي ضعامك بابك كل منه بابي هاي باب الجامع بيع الضعامي الغاشر كإيمنتي سبابك كل منه وهيان يعني المسائل المختلفة في بيع الضعام عنها المسائل المختلفة في بيع الضعام وحدثني احياء المالك عن محمد بن الله بن عبي مريم أنه سأله ويدي سعيد بن صيب فقال بحوري أن الغجل يبطع وضعها مرغاشين لها الصيبية يكون من السكوكي مرخها صحاوي أحانيا ورقلاها مرخها وحاوي رزق اللقب حنيه بالجار ما شجار فربما حلغي الله من الصيب سيده منه حقيسك دينار دينار ونصف الدين الهام يدينها بركي فأعضي بالنصف فأعضى مرخها الصيية بالنصف بركي وضعها مرغ فقال wuxuu u jeediyay saxiid la xama bananaan oo laakiin acdi anta si aad dhilham dhilham waxa ku dhacay dabqiyteeu marka saxawayo inta soo hadhay baca دينار qaado yaqaan wuxuu leeyahay marka wax laga yaabo inaan wax ka diinar iyo dirham barki inaan wax ka kusoo yibsado oo kadibna marka وحدثني عمالقه انه بلغ وحس وغره محمد بن سيرين كان انه يقول كيذا لا تبيعوا الحبه في لهيبنا في سبل قلكي سيسون كوسون حتى يبيض الى عضاني وبسناني معناه حتى يبيض الى بسناني مرق وحويا امام مالك يا محرف في احمد يا في قوله القديم وحقلا مرق وحويا قبر انسغا تلقي سو كجلال اياه لابن كذا مره قوم اسلاما لكن شافعي في قوله الجديد وحقلا ما بنانه لانه كذب قال هو كذوبله قال ما ارى وخدمه استراط عام قف راشن سويجسدا ليس ادوم المخسص المعلوم اليقانون الى اجل المدل لا غير بسم لمغا عبى حل الأجل المددي مرق قالوا لي الذي عليه ش دعام غاشنك مرقس هو يا لا له لساحب صاحب نفسه ليس عند اجتاده ما الطعام واحراشنا يفضع لي الطعام الراشنك يجيبي الذي الراشنته سلكاده كو سنه علي يدشيده الى اجل مده لا يغاروا صاحب الطعامنا فيقول صاحب الطعام من قبل أن يقول أن هذا لا يصلح مبنانا لأنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يستوفى إلى اللقاء فيقول أن يقول أنه الذي عليك دعام رغشن لأنه يقول أنه يكون قادرين فبعن هذا هو دعام رغشن إلى أجل المدل يقعه حتى أقضي كوه إلى أن يفوقه فهذا لا يصلح مبنانا لأنه إنما يؤديه حسين يأون معامر مع رغشن ثم يرده إن يليه حق يسا <تصفيق> فيصير وهان يذهب الذهب كان الذي ذهب, ذهب كسو الله سيه فمن الذي كلا عكتيسه كان وهالله يسق عليه دشيسه مرقا وكلها ويصير الطعام الرغاشفون والنقنية الذي الطعام كسو الله سيه محللا من مرقا سحيه احرالينا بيع حرامتا فيما بينما وحد way ku yeqoono garay ka kasuunaya ila faala mar qey samaan bay cabta عامر راشين libiye qabla ay soo toofa inta la wasan karo qof raashin bii bii kadiina murxaso kutii marxa warma bannaanaw kutii rasuulka diiba beecii dacaabi qabla ay hata ystoofa rasuulka nabi isa asalam murxaso ku yirwa saxar dabay adigu raashinkaaga nooc kamid iga iib u yiri kadibna ankaanku soo celiyo kee buu uli marqa labkii lacagtii qofka markii uu u soo dhiibteen waxay noqonaysa ee sanabka ahay waxay noqonaysa oo raasmaalkina raasmaalkina waxay noqonaysa qala mar goor isiiro rajul lin oo على isawo sunad cala rajul lin kala dacamad qashin ibtaacu minuu raashin ka على ibsiday wani garimii ka dhiinta kulana cala rajul lin kala uu kulayay dacamad qashin misal gadaal ka dacamad qashin halka raashinka soo kala faqala وحك وحكو الجية على غريم من كل يحي لي عن ده أسرنااد عليه تشية مثل عمل الغاشاء مثل عمل الغاشوكلي الذي شقى صلكذا حسن عليه تشيدة دععاام ك شندع الديكاسو bi taamika ragaashinkaaga u qaado alladika salaaka ku sunadee calay dusheeda qaalba maliga wax horeen ka hadii alladiki calay dusheysa هو ragaashinku ku ku sunayay hindaba ku weysa wadhaam غريبه btaacu ka كان iyo feerada uu doonaa iyo xilaa inuu ku dajiyo gariimuhu murqa saxawayaan irtaahe soo yibsade faanida halka la ismaaxmo banaano walaalatan qasab bay u dhaami waad dhaam waxa xawaa yaanu jeedii qablan كان inta la qadankaar fiin kaan dhaam raasun baa du yeesan la فلا halan smithhorn la hormar saday mar qaala mar qa taagan salaab baa sadibaatan male ayu heela inuu kuwada jiyo biisaga qariimuhu qariimkiisaynu kuwada jeeya wahdood mar qaak qariimku ma ولا يحل حلال ما يضيع الطعام الراشين اللي يبيهم قبل ان يستوي فايت الله وشنكار لان والنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بيتنقور عن ذلك قالوا انه العلم والعلم قد قد السمع واسوافقن على أنه لا باس دباتن لو سنين بالشرف مرقاه وتوليه شرف قد التوليه دي في الطعام الغاشم كان يوقع غير تيبه قال ما هذه وذالك اسانا العلم اهل العلم انزله على وجه المعروفي ووجه معروف هو ولم يزلوهم الى الدجين على وجه البيع ووجه بيع او بيع قمينا دغنا معروفي وخا كدغان اي حساب وفاي كدغان وذالك اسو مثل الرجل الذي يؤكل يسلف الدراهم الدراهم المرسله ان نقصا ومرخه سحا ويا معما نفسي وكيره مرخه ان بمعنى مرخه الناقصه لمن معنه ومنهم معنه فيقبع دراهيم دراهيم مرقى الله قذية ويزين التقميسنا فيها تحدث فل فل يقيراد وقصه إيهي فيحل الله ذلك أرنقاس حلال بنغرية ويجوس وحابنا ولو يشترى Warooshtar hadduusay islaamiyuhu hagiisa daraahibada daraahibu kasoobisaanu qasanno marka dhamaan biwaazina timin marka buuxnaa ku soo yeeshdo laba xillada halka asxaabana qonayo warooshtaru dacaliyadu shaqdiyo xinaaslafu marka uu xarmadii waazirada timyada dhameystan way nabaa doohsi nuqasn yado dhamaan laba xillalaha halka asxaabana qonayo taala maali أن يكون هناك شبه وحاكمين من الله إذا صلناها وحود ديري عن بيع المزابان والشبه أي ديري وأرخصه فصحي في بيع العرايا وبيع العريان وفصحي لخلصها جميلتان في قياسها ومن طورة مرض كمينة وإنما فرق والك لقيه بين ذلك كاس وحلوك لقي بيع المزابان وبيع العرايا أن بيع المزابان وبيع على وجه المكايسة وبيع مرقص حويا عقل يهام وحلوه قادنا يؤو يعني اقفك عقل بالقودة يا مرخة وعقل مكايسة معناها وقفك عقل بالقودة يا مرخة والتجارة يا ناسي وانا بيع العرايان على وجه المعروف وصمفالي إحسان لا مكايسة فيه ماذا انا مرخة عقل وذاك وراكس غنين قال مالك حول ولا ينبغي مهبونه ان يشتري الغجل منه سويبسده لعامر غاشل برغب عن ربع أو بثوثة مسلحة رميل أو كسر المجب أو من درهم من درهمة على أن يُعطى النصي بذلك كائن نصي الضعام الرغاشن إلى أجل مدلئة قارم ولا بأس ربعتكم السوق المرقام أن يبطلع الرجل الذي يُعطى النصي إلى أجل مدلئة قارم ثم يُعطى درهم من درهم نصيه ويأخذ, ويأخذ وقاته بما بغي الله يحوهر من درهم ودرهم قيسا سلعة تغراب وكوقة تغراب السلعي على الله كميدا لأنه أعضاه وحوص بحياء الكسر الجبكي الذي كصو عليه دشيساها فض ضفض وكب حي واخذ ببقيه درهمي درهمك انت واحد دا سلعه تقلا بو قاطي فهذا لا باس به واحد واتاقن صنه قال مالك وحولو ولا باس دبات ماليه ان يبعض رجل ممكن انه دجيي عقل رجل منك لاكتي درهم درهم انه ديهو ثم ياخذ منه كاسو قاطو برقوب درهمك يا فرملده ميل او بثلاثه ميل او كسر الجبه معلوم لي قانو سلعه مراو كو قاسو معلومه يكن في دالي فالقمر ممكن كو سونه سعر وسعر معلوم لي قانو وقرر الرجل لكلاهم اخذ منك واخا من بس كل يوم مالك سسعر قوتاه يحي الله يحل له الحلال ما لانه غروب كذويا يقل مرقه سحويا مرقه مرويرا ويقصد مرقه مرخلو ولم يخترق على بيع معلوم بيع ليقال لك ملك السجن قال مالك يحل وان باع قفيبيها دعا راسن جسافا دودوكويبيها ولم يصطني من رحمان كسوريب شيءا واحدا ثم بداله صا ظاهره ان يشتري منه شيئا شيئا في صويب صدوا لا يصلح الله ربنا ان يشتري منه كسويس شيئا شيء الا ما كان لوخي وبنان مويان يستفني يمينو كصور خيبه و ذلك اسنا فلثو و ثلث هي فما دون و خي كاسايا على ثلث دو كزياده صار ذلك بمزامله مزابن و هانيا يوينا باشي غول لكرايسو فلا ينبغي لهم ان يستر يمينو شي شي نصي سو الا ما كان يجوز لوخي وبنان مويان يستفني يمينو كصور خيبه ولا يجوز الله بنان يستفني يمينو كصور خيبه النفس نفسه دحملو ملي فما دون و خي كاسوسايا بويان و هذا كصل و امر الذي وصل عندنا والله اعلم